من أموالكم التي تحبونها وما تنفق من شيء قليلا كان أو كثيرا فإن الله عليم بنياتكم وأعمالكم وسيجازي كلا بعمله هذه الآية الثانية والتسعون ينتهي بها الجزء الثالث والجزء الثالث قد وردت آيات عديدة بالحس على النفقة والإنسان يحب المال ولا ينفق هذا المحبوب إلا بمحبوب أعظم وهو التقرب إلى الله تعالى وربنا رغب قال وما تنفق من شيء فإن الله به عليم فربنا عليم ويعطي الإنسان الجزاء العظيم على نفقته وهذا من رحمة الله ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا المال وشرع لنا الزكوات والصدقات والنفقات الواجبات ويؤجر الإنسان بهذه كلها حينما يؤديها لوجه الله تعالى خالصا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 قل النبي صدق الله فيما اخبر به عن يعقوب عليه السلام وفي كل ما انزل وشرع فاتبعوا دين ابراهيم عليه السلام فقد كان مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ولم يشرك مع الله غيره أبداً.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 وفيه هداية للعالمين جميعا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 بفريضة الحج فإن الله غني عن هذا الكافر وعن العالمين أجمعين نعم أيها الإخوة الجميع مفتقر إلى الله والله سبحانه وتعالى هو الغني عن الجميع سبحانه وتعالى قل يا أَهْلَ الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل أَيُّهَا النبي يا أَهْلَ الكتاب من اليهود والنصارى لم تجحدون البراهين على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنها براهين جاءت بها التوراة والإنجيل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 واصفد عن سبيله وسيجازيكم به إذن ربنا جل جلاله عَلِيمٌ يحاسب الجميع يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتُوا الكتاب يردوكم بعد إِيمَانِكُمْ كافرين يا أيها الذين آمَنُوا بالله واتبعوا رسوله إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما يقولون وتقبلوا رأيهم فيما يزعمونه يرجعونكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما فيهم من الحسد والضلال عن الهدى من فوائد الآيات كذب اليهود على الله تعالى وأنبيائه ومن كذبهم زعموا أن تحريما يعقوب لبعض الأطعمة نزلت به التوراة أعظم أماكن العبادة وأشرفها البيت الحرام فهو أول بيت وضع لعبادة الله وفيه من الخفائص ما ليس في سوى ذكر الله وجوب الحج بأوتد ألفاظ الوجوب تأكيداً لوجوده إذن هو الفريضة وهو الركن العظيم ويجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله تعالى حينما يؤدي شرائع الله تعالى أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لكل مسلم حج بيت الله العتيق هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته